ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْوَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا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 حَسَاء رَبُّكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَحْمَةً وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حصيرا.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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأَ بِرَبِّكَ بِدُنُوٍّ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ يد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحورا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 فَلا تَأْكُلَا لَهُمَا مَأْفِيًا وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حروم الله إلا بالحق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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالكصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْ وَفِي أَدَانِهِمْ وَقْرَابٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ آثَارِهِمْ نَفُورًا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 أولئك الذين يبعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْرِيَسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطْئِنًا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 لا تدعون إلا إياها فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً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 فضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتِي كتابه بعمله فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يضلون فتيلة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 ولو لا أثبتنا كل قد كت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقنات ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير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 بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ إِنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى شَكِيلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَدِيلَ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 حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الله بشرا وسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا وسولا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 ونحسرهم يوم القيامة على وجوههم عمياء وبكمهم وصمم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وكل ما خبت ذنّاهم سعيرا ذلك جزاء انهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفات ا اننا لمبعوثون خلقا جديدا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 وَقُرْآنَهُ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتِيٍّ وَنَزَلَنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ أَأَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُأْمِنُونَ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان رَبِّنَا ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما فله الأسماء الحسنا